يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو شزوف شزوف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.